بسم الله الرحمن الرحيم الم تَر كيف فَعَلَ رَبُك بِأَصْحَابِ الفِيل أَلَم يَجْعَل كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل وَأَرْسَل عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول